خمسة. استمع على الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك السلام عليكم وعليكم السلام أي خدمة؟ أنا بحاجة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية أي جهاز تريدين؟ أريد ذاكرة فلاش ولكن أيها أرخص؟ تفضلي هذه أرخص؟ وسعتها 16 جيجا بايت وأريد طابعة ملونة أيضاً ولكن أي ذات تجودة عالية؟ أنصحك أن تشتري هذه الطابعة لا بأس بها إذن أريدها وأين الأجهزة الكهربائية؟ تفضلي في الطابق الثاني إلى اللقاء مع السلامة